O wow. वको oh. وَكَانَ ذِكْرُ مَنْ كُنَّا نُلْقِفُ فِى الضِّيَاعِ وَأُمِّنَها حَيْثُ يَشْ وَد أأَجون أَ خرَتِ خي للَّذينَ آممَُ وَكَت لِي فِي اثيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا قال <تصفيق>